الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها يشمل هذا الفريضة ويشمل النافلة والنم عن صلاة او نسيها فليصلها حين اذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقد قال الله عز وجل وقم الصلاة لذكره قال حدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي وهو المصري فلأخبرنا ابن وهب وعبد الله ابو محمد قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب ووزوري عن سعيد بن مسيب أبو محمد المخزومي أحد الفقهاء السبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من غزوة خيبرة وذلك في العام السابع من الهجرة صار ليله حتى إذا أدركه الكرا عرس والتعريس هو النزول في آخر الليل للنوم نزول المسافر آخر الليل لينام والكرى النوم والنعاس وقال لبلال رضي الله عنه اكلأ لنا الليل احرس لنا الليل لكي لا تفوتنا صلاة الفجر فصلى بلال ما قدر له ونام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 صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربته الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاضا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما فاته من الصلاة في أول وقتها فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ, بي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا أي اقتادوا ما معكم من رواحل وجواب وارتحلوا من هذا المكان فاقتادوا رواحلهم شيئا. أي ابتعاداً عن مكان الغفلة التي من أجلها فاتتهم صلاة الفجر ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فقام الصلاة وفي الروايات المبسطة أو الموسعة عن هذا وفيه أن بلالا أذن للفائتة وفيه مشروعية الأذان للصلاة الفائتة والإقامة وفي استحباب اتخاذ من ينبهك في من حارس أو من زوجة أو ابن أو آلة من الآلات لا بهذا وقال وأمر بلالا فقام الصلاة فصلى بهم الصبح وفيه أنهم صلوا كذلك في أروايات الموسعة أنهم صلوا راتبة الفجر وأمر بلالا فقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى أي إذا تذكرت قال وحدثني محمد بن حاتم وهو ابن ميمون الملقب بالسمين ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيا قال ابن حاتم حدثنا يحيا بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة وسلمان الأشجعين عن أبي هريرة قال عرصنا مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس لماذا؟ لأنه ليس في النوم تفريط رفع القلم عن ثلاث ومنهم النائم حتى يستيقظ لكن ينبغي للمرء أن يأخذ بأسباب الاستيقاظ من منبه أو ما إلى ذلك لكي لا تفوته صلاة الفجر كذلك ينام مبكرا ليستيقظ وهو نشيط ليس بكسلان يستيقظ وهو مستجمع قواه يستعد للصلاة ويستحضر ما يقرأ الإمام وإلا ربما لو نام متأخرا واستيقظ يصلي وهو ينعس فيأخذ بأسباب اليقظة المبكرة كذلك يتهيأ مبكرا للصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دع بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ما شاء الله وقال عقوب ثم صلى سجدتين ثم وقيمة الصلاة فصلى الغداء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى راتبة الفريضة الفائتة وأنه أمر بلالا فأذن وأنه أمره فأقام وأنه أمرهم أن يرتحلوا من ذلك المكان الذي وقع فيه نومهم قال حدثنا الشيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيره حتى بهار الليل يعني اشتدت ظلمته في اواخر الليل وانا الى جنبه قال فنعسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن رحلته فاتيته فدعمته من غير ان اوقضه يعني سند سنده بيده وقاموا بيده خشية عليه ان يميل فيسقط من فوق الراحلة ولكن أيضا من غير أن يزعجه حتى اعتذل على رحلته وهذا يدلكم على كون أبي قتادة كان فارسا لا يفعل مثل هذا إلا رجل محنك يعني هو برحله بجوار رحل النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وراحلته ويسند النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه أن يميل فأسقط ومع ذلك لا يوقظه ولا يزعجه انظروا ماذا سيكافئه النبي عليه الصلاة والسلام قال فنعسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عن راحلته فأتيت فدعمته من غير أن أقضه من غير أن أقضه حتى اعتدل على رحلة قال ثم صار حتى إذا كان من آخر استحري مال ميلة يشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا قلت أبو قتده قال متى كان هذا مسيرك مني من متى وأنت هكذا في حراسة وحفظي وكلاءتي قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة يا من أول ليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيه الدعوة هذه لا يقوم أمامها شيء من زخار الدنيا وحطامها خير من الدنيا وما فيها ثم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من أحد ولذلك لقب أبو قتادة بفارس النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال هل ترى من أحد قلت هذا ركب ثم قلت هذا ركب أخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب قال فما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا المقصود صلاة الفجر فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبه فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دع بميضاء كانت معي فيها شيء من ماء قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء محمد الله يعني وضوءا خفيفا قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاتك فسيكون لها نبع ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغدا فصنع كما كان يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع راتبة الفجر لا في سفر ولا في حضر وكذلك صلاة الوتر فكان نبي عليه الصلاة والسلام يدعها ولم يكن نبي عليه الصلاة والسلام يسبح أي يصل النفيلة إلا هاتين الصلاة راتبة الفجر ووت الوتر وكان ربما يوتر على الراحلة وهو في السفر حفاظا على صلاة الوتري قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفرط ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ثم قال أما لكم في في أسوة ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط ليس في النوم يعني وزر ودرك وتفريط ما دمت أخذت بأسباب الاستيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأسباب الاستيقاظ وكل بلالا ولكن غلب النوم عيني بلال إذن ما قصر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل منه كذلك لو اخذ باسباب الاستيقاظ مبكرا قبيل الوقت او على الوقت وموعد الصلاة فقد اخذ بالاسباب الشرعية اما كثير من الناس يطيل الصهر ثم قبيل الفجر يأتي النوم كيف يريد ان يصلي مع الناس جماعة رب طالب, طالب علم يصهر للساعة الثالثة او ما الى ذلك قبيل الفجر ينام وربما يقول انا اراجع اذاكر او الى ذلك صلاة الجماعة الصلاة الفريضة او لا لا تكن ممن يلهيهم الطلب والمذاكرة عن ذكر الله الصلاة يعرف طالب العلم بالحفاظ على الصلوات في عوقاتها بالجماعة مع الناس بصلاته التي توافق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم طالب العلم له سمت وله دل وهدي وهيئة لا يستوي مع من لم يطلب ولم يحظى بالعلم الشرعي وليس لو نصيب فيه فالله الله يا العلم في الاستباق إلى الخيرات والطعاط العبادات والقربات فنحن في أزمنا كما قال نبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إليها سئله صلى الله عليه وسلم ما قال القتل القتل عبادة في الهرج كهجرة اليها اذا لنفسك وخبئ لنفسك عملا صالحا قربه حافظ عليها كل ممن اذا فتح له باب خير يدهم عليه ويثبت عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى غير مبدل وغير محدث فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى يعني من انتظر حتى خرج وقت الصلاة ويخص من هذا يخص من هذا صلاة العشاء فآخر وقتها نصف الليل كذلك يخص من هذا صلاة الفجر فآخر وقتها طلوع الشمس لا يأتي أحد يقول هذا الحديث يدل أن آخر وقت صلاة الفجر هو مجيء صلاة الظهر لا كذلك يأتي واحد يقول آخر صلاة العشاء مجيء صلاة الفجر لا لأن هناك حديث خصصت حديث خصصت هذا العموم الذي بين أيدينا قال إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها إذا كان ناسيا أو نائما أو هناك عذر من شرعي أما من ترك الصلاة متعمدا ويريد قضاءها فعلى الراجح من أقوال العلم لا يجزئه القضاء لا يجزئه القضاء وكل دليل نستدل به من يقول بالقضاء يمكن الجواب عليه أو الشيء قاسه أمر القضاء في من ترك الصلاة عميدا على هذا الحديث وعلى الحديث الأخرى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين أذكرها لا كفارة لا إلا ذلك لا هذا في الناس والنأم أما المتعمد فليس له في هذا الباب من قضاء إنما عليه التوبة والاستغفار ثم قال ما ترون الناس صنعه قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم قال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيع أبو بكر وعمر يرشدوا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء أنهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال لا هلك عليكم ثم قال اطلقوا لي غمري قال ودعا بالميضاء الغمر المراد القربة الموكار فقال اطلقوا هذه العزالة وهذه الأربطة ودعا بالميضة والقربة فيها ماء قليل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبه وأبو قتادة يسقهم طيب هذا جيش كبير الميضة تكفيه نعم تكفيه إذا كان فيه بركة وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام تكثير الماء وتكثير الطعام فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكاب عليها وأنتم تذكرون وصية النبي عليه الصلاة والسلام لبي قتل في أول حديث احفظ هذه الميضة فسيكون لا شام قال فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكابوا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنوا الملأة يعني لا تسرفوا كلكم سيروى لا تتزحموا لا تسرفوا اطمئنوا واثقوا بوعد الله كلكم سيروى قال ففعلوا شوف انت لما بقولوا في ازمة ولا في احداث ولا شيء بيروح الناس على السوبر ماركت يلموا الرز يلموا المكارونة يلموا الجبنة وما إلى ذلك خايفين أن المواد تنتهي شوفوا الصحابة رضا الله عليهم عدد كبير جيش نابلة خيبر رأوا هذا الماء الميضة تصبوا صبا تكابوا شوف كلمة تكابوا تكالبوا جميعا ازدحاما قال قال ففعله فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم يصبوا وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله قال إن ساقي القوم آخرون شربه قال فشربته شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى الناس الماء جامين ورواء يعني قد امتلوا من الري واخذوا في أسقيتهم قال فقال عبد الله بن ربح إني لو أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين انظر أيها الفتاة كيف تحدثوا فإني أحد الركبي تلك الليلة قال قلت فأنت أعلم بالحديث فقال من أنت قلت من الأنصار قال حدث فأنتم أعلموا بحديثكم قال فحدثت القوم قال عمران لقد شهدت, شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته يعني بيزكي رواية ونقر هذا الأنصاري قال وحدثنا أحمد بن سعيد بن صخر البارمي قال حدثنا وبيض الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي وعمران بن ملحان عن عمران بن حصين والصحابي الجليل قال كنت مع النبي الله في مسير له فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرصنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لا نوقظ نبي الله من منامه إذا نام حتى استيقظ ثم استيقظ عمره فقال عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبره ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فصار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء المقصود حتى ارتفعت الشمس مقدار رمح قدر ربع ساعة ما إلى ذلك قال فصل بنا الغداتة فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا لكوني جنب فلما انصرف له قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال, قال يا نبي الله وأصبتني جنابه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى ثم أعجلني يقول فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتامم بالصعيد فصلى ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء كلفه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يلتمس الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين وقلنا لها أين الماء قالت إيها إيها لا لكم قلنا فكم بين أهلك وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا انطلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها موتمة لها صبيان فأمر بروايتها براويتها هذه القربة المزالة فأنيخت فأمر براويتها يطلق هذا على الناق أيضا راحلة فأنيخت فمج في العزلاوين العلوين يعني المزادة دي لها فتحتان فتحة من أعلى ولها فتحة من أسف فمج أي تفلى ثم بعث براويتها فشربنا اول شيء نوخ الناقه وتفل مج في المزادتين وبعدين ارسلها قائمه ثم اخذ يصب فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملى كل كل كل غربه معنى طيب وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا وغسلنا صاحبنا هذا الذي جن. أجنب غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تندرج من الماء يعني تكاد تتفجر من شدة امتلائها بالماء المزادة يقول يعني المزادتين ثم قال هاتوا ما كان عندكم يعني ما نقص منها شيء هي ممتلئة تكاد تتفجر من امتلائها مع ان الصحابة قد اخذوا وشربوا من هاتين المزادتين هذا ايضا معجزة بالمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودليل من من أدلة صحة رسالته وصدقه صلى الله عليه وسلم ودليل من أدلة النبوة قال فملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسق بعيرا ويتكاد تنضرج من الماء يعني المزادتين ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا لها من كسر وتمرن وصر لها صرة يعني من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من من فعل لكم معروفا فكافئوه هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية ويثيب عليها ثم قال هاتو ما كان عندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها السرة فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أنه لم نرزأ من مائك يعني لم ننقص لم نرزأ الرزء والنقص فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه نبي كمزعم في رواية البخاري انها قالت من رسول الله اذاك الصابق قالت اذاك الصابق فلم يقوله هو الصابق انما قالوا لها هو الذي تعنينا هو الذي تعنينا فلم يقوله هو لان كلمة الصابق تطلق على وجه الدم والتكفير معناها الذين عبدون الكواكب فقالوا لها هو الذي تعنين انظر نهاية المطاف لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم كان من أمره ذيت وذيت زي ايه كيت وكيت فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا Oh, وكان آخر الأمر من هذه المرأة أن أسلمت وأسلم أهلها وهذه المرأة مفتاح خير على أهلها وفدت خير جلبت الهداية كانت سببا للهداية لقومها وهكذا رب امرأة تكون فتحت خير على قومها وأسرتها وربما رأى تكون ب... على عكس ذلك فطوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر من الناس من هو مفتاح خير ومن الناس من هو بعكس ذلك وكان أنس رضي الله عنه يقول إن الخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير ثابت ابن أسلم البناني تلميذه وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير فهكذا فليكن المرء على قومه وأسرته وحيه ومجتمعه قال فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرء فأسلموا فأسلمت وأسلموا ثم أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت الأقوام من حول هذا الصرم قبيلة يبيتهم يغزوهم يصبحهم يجاهدهم ويقاتلهم ولا ينال من هذه القبيلة شيئا فكانت المرأة تقول والله ما أرى أنه يترككم إلا لشيء فهل لكم في الإسلام فهل لكم في الإسلام القبائل من حولكم يبيتون ويقتلون فهل لكم في الإسلام فأسلمت وأسلموا من ورائها امرأة ربا امرأة تكون يعني في رأيها الخير في رأيها البركة مش بعض الناس يقول لك شعور المرس صايب فيه سبع مصايب ها شعور المرس صايب فيه سبع مصايب او بعضهم يقول لك يعني شاوروهم ولا تطيعوهم شاوروهم وخالفوهم شاوروهم اه يعني انت شاور المرأة انك بتشاورها لكن انت برضو عاقد في نفسك انك اه تخالفها طب النبي عليه الصلاة والسلام استشر ام سلمة في الحديبية لما خرج على الصحابة فقال لهم انحروا هديكم والصحابة تباطئوا واباهم ليه كانوا يرجون انهم يدخلون الكعبة يدخلون للعمرة مكة فكانوا متباطئين ربما ينزل وحي فاني يقول لا لا ما تنحروش ادخلوا وعملوا العمر وبعدين ايه انحروا الهادي ها لأنهم ساقوا الهدي معهم فدخل على أم سلامة يشكو لها تباطئ الصحابة رضي الله عنهم فقالت يا رسول الله اخرج فمر الحلاق يحلق رأسك وتنحر الهدي أمامهم فإذا رأوك تتابعه فلما رأوه كان يقتل بعضهم بعضا من تنفيذ الأمر يلا حلق بسرعة يلا فلان اذبح انحر بسرعة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ نحر الهدي وحلق رأساهم فشف هذا رأي أم السلام كان في خير معنا شف امرأة فرعون رب ابن الله عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمري ولذلك قل النبي عليه الصلاة والسلام كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع لم يكمل من النساء إلا فاطمة بنت محمد وخديجة وأسياء ومريم أربع من النساء نعم شوف خديجة والله لا يخزيك الله أبدا لو واحدة ثانية بتخاف لا سيبك دوي سؤاس لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم ها وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نواب الحق ها شوف ازاي بعدين اخذيته عند ورقة ابن نوفر ها يطمنه ان الرجل ده نو... ورقة رضي الله عنه يقول نبي عليه الصلاة والسلام لا تسب ورقة فان رأيت له جنة او جنتين ها وقال في كما في الصحيح يليتني فيها جذعا اذ يخرجك قوم ها لانصران لك نصر مؤزرة. فأخذته عند الرجل المحنك المجرب اللي عنده علم سابق وكذا حتى اطمأن النبي على صلصناه نعم هذه خديجة فعلا وقفت موقف عظيم نعم وذكن العلماء هم بيفضلوا بين خديجة وعائشة فمن الناس يقولوا لا خديجة مطلقا هي الأفضل ومن الناس يقولوا لا ده عائشة هي الأفضل مطلق والمسألة فيها تفصيل في بداية الأمر خديجة وفي نهاية الامر عائشة شو الزبع عشان ما نظلمش حد ايه نعم طيب اذا نشاهد من هذا ان المرأة هذه هاي... هاي... كانت مفتح خير وفدت خير من الناس كده فعلا اما تكلفوا بحاجة سبحان الله يقول لك انقضت خلاص ومن الناس تكلفوا يعمل لك ايه يسبك بالاحظاظ يسبك بالياس ده موجود موجود هذا الـ الـ احنا كنا نرى الناقه الناقه ممكن واحده من الاسره تروح تحلبها لا يمكن تحلب هذا موجود الناقه دي ما بتحلبش الا ل واحده او واحد مخصص في البيت وكده يقول لك وجه يجيب لا يقول لك وجه يخرج اللبل ها وجه يعني وجه يخرج الزبنة، وجه ما يجيبش اللبن شوف وجه كده يجيب لك الزبنة كده يجمعها لك كده nope الصحف وجه ثاني ما يعرفش يجيب اللبن ما يعرفش يجيب اللبن، خالص اذا موجود يقول لك أنها قديمة ما بتعطفش ولا بتحن ولا بتحلم إلا هي عرفة واحدة في البيت هذا او واحد معين يقول لك فلان وجه يجيب الزبدة والثاني وجهه حتى ما يجيبش اللبن اللبن اللي هتشيرين من اي مكان هتشوف المرأة دي فتحت خير كم من رجل كبير في العرب كان شؤما على قوما سبب كفر وردة وانحلال والعياذ بالله فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ايه فقالت لهم هل هل لكم في الاسلام فتسلموا ما ارى ان هذا الرجل يبيت من حولكم ويترككم الا لشيء الا لشيء اول شيء هي قامت بمعروف مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة في وقت الازمات في وقت الشدة والضرورة انت تتصور انك في سفر ونفى دماؤك وزادك خلاص ما معك إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى إن أغاثك الله وإلا أنت موقن بالهلاك نعم هذه جاءت بالماء والماء ببركة الله عز وجل تكاثر وما نقص شيء للماء معناه ومع ذلك بسبب هذا كان نبي عليه الصلاة والسلام لا يبيت الصرم اللي هم فيه, اللي فيه قبيلة الصرم عن قبيلة الحي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا ناضر ابن شميل قال حدثنا عوف ابن نبي جميل الأعراب لقب بالأعراب لفصحته وبلاغته عن نبي رجاء متى عدنا به قبل اسبعين الليلة يعني في المجلس هذا ابو رجال عطاربي عمران بن ملحان الليلة مر معنا احد الثقات مخضرمين عن عمران بن حسين ما كنية عمران ابو نجيد قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر فسرينا ليلة حتى اذا كان من اخر الليل قبيل الصبحي وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعت عند المسافر أحلى منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زرير وزاد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوفا هكذا عندكم جليدا يعني صاحب جوف وصوت عالي مرتفع فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الصوت بالتكبير فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضيراء ارتحلوا واكتص الحديث قال حدثنا إصعاق بن إبراهيم حنضلي أبو محمد قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن سلمة أبو عن حميد وهو حميد بن أبي حميد طويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح ما اظن ان حميدا هذا هو الطويل ينظر غيره له غير عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل اتجع على يمينه قال اتجع على يمينه ولا اتجع على شماله لانه اذا اتجع على شمال استغرق في النوم فان القلب مائل بطبيعته الى جهه اليسار فاذا نام على اليسار استغرق في النوم اما اذا نام على الشق الايمن كان القلب منزعجا فلا يستغرق في النوم وهذه هي سنة النبي عليه الصلاه والسلام كان إذا نام نام ابتداء النوم على الشق الايمن مع وضع خده الايمن تحت كفي الايمن تحت خده قال يقول ف طيب طج على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه وضع رأسه على كفه قال حدثنا هداب بن خرد وقال هدب بن خرد قال حدثنا همام وابن يحيى العودي قال حدثنا قتاده قتاده ابن دعم السدوسي أبو الخطاب عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا, إلا ذلكا قال قتاد أقن الصلاة لذكري يعني إذا ذكرت قال وحدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وكتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن قتاد عن أنس عن نبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتاد عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نسى صلاة أولام عنها فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتاد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم منها عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول وأخي الصلاة لذكره انتهينا من بهذا الباب يا اخوة من كتاب المساجد وموضع الصلاة وان شاء الله يلي هذا الباب او الكتاب هذا يلي كتاب صلاة المسافرين ان شاء الله نبتدأ فيه باذن الله من الحصة المقبلة يوم الاربعاء المقبل في هذا المكان ان شاء الله بعد صلاة المغرب سبحانك اللهم وبحمدك سدل لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>